بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين أما بعد في البداية احييكم بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك على 12 شوعا رجب شحن 439 هجريه شمون 13 أبريل كل التشحين 13 شمون تنميلادي زبق الصالح وزاد لنا كتاب الاصول الثلاثه خنق الصله زختا بزاء 13 مسراتات وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى والمؤلف رحمه الله تعالى بزعب البعث بعد الموت ابتا الأصل الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بزعبه الله عليه وسلم صبق قرنا فالت قال لنا زبل مساته اساسي الله وسلم مويته نحن ونك موتنا الله عليه وسلم كان كن و... موت كنت سو يوم نحن كنت سو مخنا اله رسلات من متا امتلايخ زيد ما منتاي وابتي من بافائده مالتي ان شاء الله نقول لها نافائده نفس الجميعه من متاي وابتي الايمان بالرسل ابنيروس صلى الله عليه وسلم على السل الثالث تقصاز له انضر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبعلهم رسلات يوم تمزح الفون كلتي دمصوا على ما دم حدايو زد ماني ان اعبد الله واشتلب الطاغوت حاضر بتقزؤ كابتن طاقات مملخ دماني راح اقول خبله زي تاساس رهم مالتي مستين هاي رسول صلى الله عليه الصلاه والسلام نفادت زبوله مو سي تاساس رله مالتي او خلوهم كلهم رسولات من تاخمس لاخو يتكثصلو مالتي وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين كلهم زم رسالات دماني لاقوم زله رب سبحانه وتعالى قلت انا كالحزم مزموسيه مبشرين يا شباب ومنذر مبشرين من اطاعهم بالجنه الرايد ينذرونه ويخوفونه بالنار نار كي تعتقيموتك خلقه يهوت كار كبا يلوم دم ما ينقوا فزي من اطاعهم كبلهم كله ابزاء تفسير مبشرين ومنذرين لانه ذا طاعه زاء للانبياء تغينا طاعه مستقله كبدك سبت طاعه مستقله بين طاعه ذلهم انبياء طرح كذلك طاعته ولي الامر ما راح اسب اسلب ماجي ما راح يضحكوا ولي الامر نضيعه في طاعه الله ورسوله ولذلك ابصره النساء سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اه شباب واولي الامر منكم ولم يقول اطيعوا اولي الأمر منكم فالطاعه المستقله لله ولرسوله فولي وادماني اللي بين طاعه لله نعريلنا طاعه لله زيان بينته و ورسله أيضا طاع له هناك بوحي حزوم سلازم وصونا مالتي ودحرزكن اجتهاد قبر الخيل ولي ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا مع لا طاعه لمخلوق في معصيه من الخالق سبحانه وتعالى للمخلوق قتل جوزيه من رب سبحانه وتعالى ولكن منهج السلف منهج اهل السنه والجماعه منهج السلفيون انهم يصبرون تقضوا بقلبك وتصبر وتدعو الله ان يغير هذه الاحوال يزيز اللهم مالتي حج انت اخذ بالدليل زين هاي من اطاعهم كبالك كله يبشرونه بالجنه اي من اطاعهم بالتوحيد فرب سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استبل الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله فليت طاعه استاذ قالت مالتي طاعن رب سبحانه وتعالى وللرسل رئس ازخه قالت طاعه مالتي لكن واطيع والى الامر منكم ايبلن واولي الأمر منكم لان طاعه ولي الامر انما يرجع الى طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انت جاءت جيدا جيدا لكن لا تنزع يدا من طاعه اسغاهه اي تقبل نخا مالتي طيب اذا اخن فائده نقول لها مسج جميل كده اخن رد ايضا ان شاء الله والدليل قوله تعالى زوم انبياء والرسل كلتهم رب اخم لتي الاوخات نزي هذا في 500 انت دليل على هذا السنه تزازهم جنى يبشرون ان شاء الله يبشر بالخير وبلوب جنه بالله اذا الكفر دماني انت نار نفرح الكلنا يبلوه اذا انت لا دليل قَالُوا تعالى رُسُلًا مبشرين وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ زِيَ ابْسُورَةِ النِّسَاءِ رَغْبَاءَ آيَاتُ صُرَيْ 206 سُسَانٌ حَمْشَةٌ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ رُسُلَاتِ زِئَتِهِم لُخَةٌ قَالِي يَبَشِّرُونَ لِنَزُلْتَ عَزَّزُمْ بِجَنَّةٍ وَمُنذِرِينَ أي لمين خالفهم بالنار ز... خالفهم دمهم باللي زبل زعبيدمه نار كي تعتوا يلوموا صارارحوها لالا يكون للناس على الله حجه من انتي صبحنا بهون ندق سبات حجه دليل مخنيات كي يكونوا عذره يكونوا انتكم لو دك سبات تاع الرسول اعزائي تلاقيكم معناتيو اي ترددنا نرب ترددناس قنع من قدي انت اي فلتنايو رسلات الله حقا لن نخيب له رب سبحانه وتعالى اذا غرم الله سبحانه هو قيتعتذر ايتردد ان كان يتبلو زردوا خبر رسلات تسدد الله ما بعد الرسل لكن بعد الرسل بدحر انبياء والرسل مستلغه عذريا الله عمومهم تومن بالله يذبلوا عذري يا ابو اللومن اب كفري زناخس وهي كفر زمرس واب كفر زمو تو عذر يا ابو في رحله يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله ارسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين فسبحانه وتعالى ان كلهم لوغات مبشرين ومنذرين غيرهم زبشروا جاء انكم قال كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين اذى زي المؤلف بتقاسماتي التي سوره النساء يبشرون من اطاعهم بالجنه نتي التماعزون بجنه يبشروه وينذرون من خالفهم بالنار نتي انس اروم زخدد ماني يصار روحو قدف داء نفسه فرح ليلو بنار يفرار روحو مالتي زيد ماني هدا ذهبوا ابي دايمن لس مالتي وارسال الرسل له حكم عظيمه من اهمها بل هو اهمها ان تقوم الحجه على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجه بعد ارسال الرسل بقى الرسلات كل اخون كله بظو حكم الله انت يزعك ما زعب عبيتك ما تاتلوا فزعبت كن انت ماله زوم دق سبات اي ترددنا كيو تو حزيفلتنا قد زي عب كفر ويتنازل لنا اكو حق مسيلنا يخيب لصباحه نتو انبياء والرسل تقيسوا تحكي قال يصوموا كما قال تعالى الا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل مغنيته ابذى سوره النساء قد دمنز تقسكو التي تترجمت ترجمه صنحكو يعني بدحري رسلات من سلاخ لدت سبع عذر يقولون ابذى ساعه تيجي مغنيها يكونون ديت ردئات الناس توحزئه ناس سانردي ردء الناسنا كفر حق مسيلنا كفر حزنا موتنا مو بالو لكن مش رسولات ريخنكم قبل من رب سبحانه وتعالى زيوم شهودكم مذكور يوم صبح نقول نبزبهم اذا توحيدكم زبصوها ودع رز تكافر انت يا قبل عذر يا بقوله ما ومنها انه من تمام نعمه الله على عباده فان العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى كمون كانت نعمه انبياء والرسل رب سبحانه وتعالى فسدلنا كل ما لتي نابانا نباروت مالتي وغنيات عن قولنا كله تنرزق بؤ بتنتنا كل بصحوا اين خلينا من الحقوق الخاصة به نرزق بؤ انتهى حقوق الله ربي ملوك بملوك بسحين خل ولذلك انبياء جدد رب سبحانه وتعالى قبونا يا ربي انتهى مخانو زردونا ولا يمكنه أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكامله كمون بحن قلنا اجي ما يا ربي سبحانه وتعالى ملوك بملوك بسحين خلنا ربكم قلصه تدلينه كان تزغب اي لنا لكن انبياء كان تزغب يجلص وحي سلس ولا يمكن أن يطلع على ماله من الأسماء الحسنى كمون بنقول ناتي اسماءنا وتعالى كل اي مبسحنا كذلك رب سبحانه وتعالى نذم رسلات زياتهم باغو كل ذي جلصنا مالتي ولهذا ارسل الله الرسل عليه الصلاه والسلام مبشرين ومنذرين نزيخ رب سبحانه وتعالى لَكُمُ مؤمنين ابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ خُلُدًا نُتَمُّ وَاحِدِينَ نُتَمُّ كُفَّارٌ وَالْعَذَابُ بِاللَّهِ قَدَفُوا تَتَنَاقَؤُونَ بِهَوَى جَهَنَّمَ أَثَرَّ رَحْمُهُمْ مَالَتْ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ نَزَّمَ رُسُلًا مَانقًا آمَنَ كِتَابَ أَوْرِيدُوا رَبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُعْجِزًا عَاتِمٌ خَوْنَ مَالَتْ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ هَزَبُوا عَدَ الرُّسُلِ حزبون <متحدث> ذخرت صاحبهم ربس مع ان وتعالى كتاب وريد له بس غير كاتمرح نخبلو مالتي واعظم ما دعا اليه الرسل من أولهم نوح <متحدث> عليه الصلاه والسلام الى اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد كل انبياء كما جمرته نوح عليه الصلاه والسلام جمرك كساد ما <متحدث> جرشته مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم دماني التوحيد يتلاقوا تذاعبه يهدف زي بقيه الشرائع قال له صلاه قالوا تنبيه قال له زكاه صدقه صيام قال له ابدي اب, أب تجباب يختلفون لكن التوحيد حانته هدفها زلاتهم كلهم رسالات كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله عا شباب واشتموا الطاغوت نزيئهم كلهم رسالات لا ولقد بعثنا يعني ارسلنا نقول لهم لا اخات اقنامنا في كل امه رسولا لذقونه باقنامنا نقول لهم هسبات رسالات باقنام انت اين يقبلوا ان اعبد الله نحد رب باتغز شرقي قدف كفر قدف توحيدها حزن يقبلوا ذلك واشنب الطاغوت الطاغوت مخلوق زياب سوره النحل نرغب يا قصري سلاسن شدشته وقال عز وجل كمون رب سبحانه وتعالى انت وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله إلا أنا فاعبدون سوره الانبياء الايه 25 اب سوره الانبياء ايه قصص سبحانه وتعالى خمسيب وما ارسلنا من قبلك من رسول انكم مخازن بورو الرسالات كله ان كن لو كننا انتن نوحي اليه نزل رسولي ملئ اغتي واح نور الدل لا اله الا انا نعيط راح تجزؤ توحيد غيركم لا اله الا انا فاعبدوا اي وحدوني نعيط توحيد غيركم تجزؤ نخرب مالك ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد تايلو واولهم نوح عليه الصلاه والسلام واخرهم محمدا صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم أن أولهم ابزيا جغالتي اتخذت أن اولهم زيكورس ان اولهم تكون اللوا أن, أن, أن, أن, ان من النواصب ثلاث خنت تنصب اسمها وترفع قبرها انه واخواته اذ واضح وان شاء الله قلت لهم كلهم مراجعه مقدرنا املاء وفن نحو ان شاء الله والدليل على أن اولهم نوح عليه عليه السلام قوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده سوره النساء الايه 136 بارك اس شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انتي بزله بذله الذي رسول نوح عليه الصلاه والسلام مخانم ختمناي مجرى رسول ما مامن مخانم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زياده عقيدة ناي اهل السنه والجماعه الموحدون السلفيون زياده عقيدنا اول رسول نوح مخان واخر دمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناي مجرى شعار مخانم بيدليل انت اي رسول نوح عليه الصلاه والسلام قالوا ان اوحينا اليك الى رب سبحانه وتعالى نحن قوم اختي اوردنا لك كما اوحينا الى نوح نبي كما خلص الذين نوح ملختون اوردنا لنا والنبيين من بعده ولا من قبل من بعده لرب سبحانه وتعالى من قبل انت تنبر والنبيون من قبله مبدا اكن والنبينا ايش من بعده زبزلم من بعده بده يرزموا انبياء لذلك اول مخان اول من مخان يرد عندنا نروح على اصرات الرسول او والنبينا من قبله ومن بعده بلى رب سبحانه وتعالى كنئون بده يرزموا متواصل لكن من بعده ترحيل من قبله اي تقسم وزعاز عد ماني عناينتين سياق تخيلها الله ما له شيء من انبياء ورسل سنذكر مين نوح انتذروا رسولات روم مبالا لكن من بعده بدحرو نوحون دمصوا قبل كله نوح عليه الصلاه والسلام قدم اي رسول مخانو يرد عنه فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذه الايه نزا ازا كتقسان كله قلصان كله الشيخ ابن عثيمين يتايل بين شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام اول رسول نوح مخالبه ذا ازاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دليل الغريب واستدل لذلك بقوله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين يا شباب من بعده بدحرئوز الانبياء ما لذي زي اب سوره النساء رغبه اي قصري 130 130 33 كبري متن سوسان سلسل وثبت في الصحيح اب حديث الصحيح من حديث الشفاعه انتز بالحديث الله مالتي ان الناس وذا حديثه رواه البخاري ومسلم حديث صحيح خن مالتي ان الناس يأتون إلى نوح مبروح عليه الصلاه والسلام قال مالتي كلها نادك سبات نمص فيقولون له أن اول رسول أن اول رسول من سقال من جمرته رسولها قدمها يرسولها ارسله الله إلى أهل الأرض ما بقسم رزق لاخر كارب سبحانه وتعالى قدمها يرسولها نوح عليه الصلاه والسلام قدمها يرسول مخوني ردانا فلا رسول قبل نوح ها شباب قبل نوح رسل بهذا وبهذا نعلم خطا المؤرخين الذين قالوا إن ادريس عليه الصلاه والسلام قبل نوح قال لهم مؤرخين ادريس يتلخ قدم ذو لو سي جيغا مخانو بذء ازء نراجس لو قد منوح حتى الاخر نبي رسول الله قد منوح رسول بهال يلع بل الذي يظهر ان ادريس من انبياء بني آدم ادريس كم انبياء انبياءنا بني اسرائيل كم زنا اما قد منوح ادريس يروخ سبل ازي بذء ازء جيغا مخانو يرد ان اله واخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هاي مجرشه مزازلمين من يوم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتيلو دليل ما كان محمد ابا احد من رجالكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ابونا لا حدا خاب اخوكم ازياد ماني ا بتفسير ند حرئنا في تفسير الطبري وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير السعدي وغيرها من التفاسير تفاسير اهل السنه والجماعه جايب له مالجه يعني ما كان محمد ابا أحد من رجالكم اب ولا احديكم من الرسول صلى الله عليه وسلم زيد ما الحارثة ابن الحارثه زيد بن محمد اللي مصوي عنه فزا زي اوريده وزيد ابن القران بشو فزيد ابن حارث اقول له زيد بن محمد اسموا ادعوهم لابائهم واقصد عند الله الامر سبحانه وتعالى ببطاتهم دعصوهم ازي تي عذر اما زيد بن محمد و... لا اذن الرسول صلى الله عليه وسلم كبا خاتكم ختمتم اسبوتكم سنه ها و... واب ويدما ابو الرسول يقول لكم اي تصوعوا ابو قال له لذلك ببو دعصوا بالاي ورزه مدح زيد من الحارث قبل وجمر ما كان محمد ابى أحد من رجالكم ولكن رسول الله الاخر بهم وخاتم النبيين هاي ما قرست نبي يوم وكان الله بكل شيء عليمه رب سبحانه وتعالى دماني فلاتي مزخون النगर سفلتو ماني اول رسول مانيتي اخرنا متراشتا رسول نغسطغن من تاع رسول غيرو نغسطغن من تاع رسولا اكبرو ذو كله الله سبحانه وتعالى مانيمتم انبياء والرسل خنوز وبقوا عوره بسبحانه وتعالى بعد ما رسو ربك يخلق ما يشاء ويختار بعلورا سبحانه وتعالى خمسه خلقنا بعل الدمايرت مالت زين بصوره الاحزاب رقبه ايه 40 اب قصري ايه 4 اب سوره الاحزاب اتجاء من بافائده لي ولكم خطوهه مالتي وخاتم النبين نايم ما قرشته انبياء مخانم الرسول صلى الله عليه وسلم اتجاء فرقه الغديانيه تبها ابهندلو از يوم نزع ازه كفصروه خلو ولكن رسول الله وخاتم النبي خاتم ما يطرش اخر مالته يكون انما الخاتم هي الخاتم التي تلبس في الاصابع اذا خاتم اب اصابع اثنان لبسها طيب واذا قلتم الخاتم التي تلبس في الاصابع ما المقصود بذلك ان انتهت ان تاخذ زخاتهم مسيق وما زلهم ز دي نمتهم دلهم تلكا اي بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم هو زينه الانبياء كما ان الخاتم زينه الاصابع كم ذا عرفته اخونا ابراهيم حجي ما شاء الله خاتم اخونا عبد الرؤوف كله اذا خاتم زي أ. تملك العلوم يبدو نتى نتى صبعه تقبل نتى صبعتي ملكتيه مش الرسول صلى الله عليه وسلم جرمانه انبيائه جرمانه رسلاته انبر اخر مالت خاتم مالت لا اخر مالت هايكون يبد ولكن جرمانه انبياء بغمزيد ما انا قر لن تنفرق الضاله لازم نتعلم نتعلم فتنه الشبهات وفتنه الشهوات اذا احد يحجي شبهه انا بعله حقه مس شبهه مالتك حقه مسل مالك تخات خاتم اخر نقول لا تفسيرناته خاتم التي تلبس في الاصابع له هذا تفسير باطل ما نقولهم زخودوا زلهم انتنكم نقول لهم جرمه ناي اصابع تي خاتم يا. ناي انبيء قرما دمار الرسول صلى الله عليه وسلم زينه جمال طيب از يرهم نسال الله سلامه والعافيه بزاق قران زي الوبعهم فسرهم بزد ماني هي فرقه كافره واعاذ بالله لانهم سبحان الله الغديانيه احمد غلام الغدياني از رسول يوي له فكم فليتكم ام عليه الصلاه والسلام زولو ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد احمد الغدياني لهم. احمد غلام غدياني ابو هندو خيمر زياتهم فرقه زياتهم سلاذ نبي لهم وحي ورده لهم كم نبيو زامن له الرسول صلى الله عليه وسلم تاعي تاعي لا نبي بعدي بد حري نبي لنيلو زياد خ انت خف الزروه امزح لكن الناس تسركم زيغرو الصوت كله اذا احمد الغديان يزي احمد غلام الغديان خلاص كم نبي يشرع عنه حجو وحوريد وسنيع وخمزي ابو عزيز بن الله هو تايه ادماني من بعد اسمه احمد الله من هو المقصود احمد ابزازي احمد مني الرسول صلى الله عليه وسلم من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم احمد ومحمد واحمد لذلك فرقه الغديانيه تمزجيرات افيا والاعاذ بالله هو ابو كفرات اذا ما كفري تكذيب ب بالقران والسنه وب خ... الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم النبي داولهم كلهم كله. كله. لا بتحرر النبي نبي قوم تلائخ ها ايلوم لك نبينا احمد غلام الغدياني مزي وحوراؤهم يعتقدون بزغ كافر الله فلا نبي بعده ساعه اخرى صلى الله شاء الله قريبا له دقيقه واحده مالتي فلا نبي بعده بدحرزي نبي يلا بدح الرسول صلى الله عليه وسلم بدح اليوم نبي يلا ومن يدعي النبوه بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام نبي لو يلو زامهن حساويو بكفر يؤتي زلو